صيحة جني صرخ صارخ بصوت أفزع الذين حول الصنم صارخ يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن أما عمر فقال لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم صرخ الصوت يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله ولما أعلن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أشد الناس على المؤمنين، وعندما علم بإسلام أخته وزوجها، اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما، فاعترفت فاطمة وتحداه سعيد، فبدأ بتعذيبهما في الحال، ربطهما بالحبال. حتى قال سعيد لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات مكة وفي قلوب الموحدين لكن النبي عليه السلام رأى فيه شخصا آخر فصار يبحث عنه في السماء لا في الأرض يبحث عنه بالدعاء ويقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة ارتفعت الدعوة وارتفعت راحلة أبي ذر وانخفضت به يحدوها حب مكة والشوق إليها حتى وضعته بفناء الكعبة في ظروف مرعبة أقسى من الظروف التي مر بها أخوه عمرو بن عبسة يقول أبو ذر أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه عليه السلام وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد ظل أبو ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح الأمل شاب يقترب من العشرين يقبل نحوه يتأمله ويشفق على غربته إنه علي بن أبي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم فقال كأن الرجل غريب فأجاب نعم فأخذه إلى بيت أبيه فأكرمه الشيخ أبو طالب وفي المساء عاد أبو ذر ليبيت في المسجد وفي اليوم التالي مر به علي فأخذه وهكذا فعل ثلاثة أيام لا يستطيع أبو ذر البوح ولا يقدر علي على الإفشاء حتى اطمأن علي فسأله ما أمرك وما أقدملك هذه البلدة؟ هنا تلفت أبو ذر واقترب وهمس وكأن الجدران تتلصص إنك تمت علي أخبرتك قال فإنني أفعل فأخبره فتهلل وجه علي ووعده بأخذه إليه لكن مهلا الطرقات خطيرة والعيون أخطر ولا يمكن أن يسير بجانبه لذا قال علي اتبعني أدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح علي أنت وانطلقا علي يتلفت يرصد الأبواب والزوايا وأبو ذر يتبعه من بعيد كأنه لا يعرفه وعيناه ترصدان حركاته وإشاراته، ومع ذلك تعرض أبو ذر لضرب كاد يفقده حياته، فما الغلطة التي ارتكبها أحدهما؟